ظالل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت.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 ومَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قرار يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ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 سلو نها وبئس القرار واجعلوا لله أندادا ليضل عن سبيله قلت متتعوا فان مصيركم الى النهار. العابدين الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُعفِقُ مِنْ مَا رزقناهم ويُعفِقُ مِنْ مَا رزقناهم سرا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال